رميت العمر في مسره واخذ من حالي الحالي دليلة قوم لكن ته يلت الحلم يبقى يا دقل No, no, nah, Taukom fok Hizna hodem Ata Ya sabaha Al-Ghyr Yusiri tak ser don